بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة بموجب فيهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة فإن رقم هذا الشريط هو 69 دائل على 58 و 603 وهو الشريط الرابع عشر من شرح كتاب الصلاة من الروض المربع المسألة الأولى نشيد التشهد نهضت ولكنك ما بعد اشتتميت قائمة توقف رأت على يتيك ذكرتها هيا يرجم تبقيتون تبقى. الثانية من تنفس إلا بعد أن اشتتميت قائمة وتبقيتها اقول الواجهة اتنا بقيت لكن اتنا فالثالث لم يكن أن اتركت التشاهل إلا بعد أن شراطني فاسعة إذن يحهم الغذور لأنك تركت واجباً جهوة وقد تلبشت بغتن هذا محفّل ما ذكره نسن وغيره لكن رابط كون عليك سجود جهو إلى نسين التشاهل ماذا رابطه؟ مدلاً هو لما ربعت رأسك من الشجة في الثانية من ركعة الثانية ونهضت بأن اليتيك عقبيك تريد النهوش ثم ذكرت وجلست هذا عليك سجد سؤال حتى ولو لم ينتبه المأمومون براك مثلا ربعت رسولك قال الله أكبر نهضت فارقت اليتيك القدمين تريد النهوش ثم حالا ذكرتها جلستها المأمونون لم ينتبهوا ولم يسبحوا بك فهذا يلجمك الشجوع وإن جلستها ما دام أن الأليتين فارقت العاقبين وإن اشتتم قائما كلها الرجوع أو ذكر في أثناء القيام يجمه الرجوع أو شرعت قراحر الرجوع وفي الصور كلها عليه سجود سعودنا ويقفح قال له ثلاثة من ست هذا يحرم هذا يحرم هذا يحرم وعلي ما تكون حديث ألي ما تكون إذا شرح وإن شرى في القراءة فرم عليه الرجوع لأن القراءة القيام فإن رجعان من عمدا بطر الثلاثه لا ناتيا أو جاهلا وإن شرع بالفراءة حرم الرجوع لأن المتروكة تشهد والذي شرع فيه غكر لا يمكن تركه ولا يجبره شيء ولأن فراءة الفاتحة المقصود لنفسه وقوله هنا بخلاف القيام هذا فيه نظر القيام أيضا مقصود لنفسه ثلاثة صلاة الفريرة لمن كان جالسا وهو قادم على القيام وقد سبق لنا أن إذا لم يعرف القرآن ولم يستطع حفظ الفاتحة ولا آية يتفرضها بمقدارها فإنه لابد أن يقف قائمة بمقدار قراءة الفاتحة كما أمرنا وينجم المأموم متابعته ويجم المأموم متابعة الإمام في هذا كله نهض الإمام عن التشغل عن جمع شيئا يجم متابعته إنما جعل الإمام ليؤتمده فلا تحتله عليه لا تقول أنا واتشهد بالا حاجه لا من عليك متابعه امانك ولو كنت عالما بان هذا محل جلوس فلو قلت الامام قام عن التشهد ناشئا لكن انا هذا الشادئ الحين يعني كل هذا المكاده عشان امام اوجب من مجئك مجئك للتشهد مجئك بالتشهد نعم واجب تنويه يا رب الى تسبيح التسبيح الركوع والسجود قبل الاعتدال لا بعد وكذا كن واجب باكل امام اذن حكم, حكم التشهد فيرجع إلى تسبيح على تمرين غرد إلى تسبيح الركوع والسجود قبل الاعتدال لا بعد معناه مثلا قلت انت تراك من إن الان ولكن نشيت أن تشبه أن تقول سبحان رب العظيم لأن سبحان رب العظيم واجب من واجبات الثلاث كما أمر واجبات الثلاث ولم تشبه في حالة الضكور الثلاث الثلاث وبعد أنها تعتبت يعني تعتبين قبل أن تعتب ذكرتها أرجع وأتي بهذا الواجب أما إن استتميت قائم وانتصبت فلا نعم نعم دون على سجود يتحمل يعني نقول لك مثلا انت راكع او ساجد نعم معلوم ان سبحان رب العالين السجود وسبحان رب العظيم الركوع واجب لا غيرك السلام لكن لما شجت مثلا بث ما شبعت يا في, في حالة النهوض قبل ان تشتكم جالس فكنت انك ما شبعت في السجده تقول رجع وش بتقعد شو عليك فان كان إنك استويت جالسا اذا لا ترجع ذلك أيضا الرفوع لو ركعت ولا شبعت لم تقل شبحان رب العظيم وحينما قال الإمام مثلا أو أنت, أنت مبرد سمع الله من الحمده ذكرت أنك ما شبعت قبل أن تنتصي القائم سوك في حالك الرفع ارجع يجمت الرفوع والاقيام بهذا الواجه قال شبحان رب العظيم فإن كانت تسميت قائم او انك صدق جالس من السجدة هذا لا ترجل بل فاتما قال له عليك سجود شهو إذا كان عماما أو منذرد وعليه الشجود أي كل ما تقدم نعم. ومن شك في عدد الركات بأن تردد أصل اثنة ايام ثلاثا مذراء. أخذ بما قل لأنه متيقا ومن شك في عدد الركعات لا يبني هل صلى ثنتين أو وحدة أو ثلاث يأخذ بالأقل إذا شكيتها ثنتين أو ثلاث جعلها ثنتين شكيتها ثالثة أو رابعة اجعلها ثالثة تبني على اليقين هذا عند سواء كان إمام أو منفرد هو مثله الطوارق. إذا شكيت هل طفت سبعة أشواط أو شفة اجعلها شفة أو أن في الخامس في الطوفة الخامسة أو الطوفة الرابعة تجعلها الرابعة ومثله السعي بين الصفاة والمروة ومثله رمي الجماد تبني على الأقل لأنه هو المتيقن أما الإمام فعندهم أن يبني على اليقين على الأقل يأخذ بالأقل لكن ذهب الموفق والشارح وشيخ الإسلام التنمية إلى أن الإمام يبني على غالب ظنه فإذا شكيت عنه أنت هل أنت في الثانية أو الثالثة إذن على غالب تظنك ولا تبني على اليقين لأن خلفك من ينبهك ولقوله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصوار فقول فليتحرأ أي أنه يبني على غلبة ظنه هذا هو اختيار الموفق والشيخ والشارح ابن تيميئة أما المذهب يقول له لا بل يبني على اليقين لحديث أبي شعيد إذا شك أحدهم سأل صلى ثمتين أم ثلاثة فليطرح الشيخ وليبني على مشتيقا الأحادي كلها صحيحة لهذا ولا هذا لكن الجبنها كلها في مسلم كلها صحيحة لكن جمعة بينها قالوا هذا في حق المفرد هو الذي يبني على اليقين يبني على مشفيقا ويطرع الشيء وأما حدي المسعود يتحاب الصواب هذا في حق الإمام فيكون هذا هو الجبن الحديث لأن حديث حديث المسعود جاء في, في, في قصة الرسول لأنه هو, هو الإمام قال نبه قال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني وإذا شك أحدكم صلاة فليتحرف صواب قالوا هذا في حق الإمام يبني على غلبة غنة عملا بحديث <تصفيق> ابن مشعود لأنه هو الإمام ويبني على ما استيقنه الأقل إذا كان منفرد عملا بحديث أبي سعيه لا ما تبطل لا يحرم عليه لكن إذا رجعه جاهل أو ناشي ما تبطل تبطل إذا كان متعمد وعالم بالأخوة ولا فرق بين الإمام والمنفرد ولا يرجع مأموم واحد إلى ذلك إمامه ولا يرجع مأموم واحد إلى ذلك إمامه لأنه مشاولة فمثلاً أنت الإمام معك واحد بنيت على الأقل أو بنيت على غالب ظنك عملاً بحديث أبي ابن مشعور لأنك أنت الإمام فالمأموم يخالبه على يقين ولا يتعبه ويتحظى لأن ما عندك مزيئة عليه أنت وأيه ما هناك مزيئة مزيئة كم تاجبه. فإذا بنيت على غالب ظنك مثلاً مسلمته يتيقن أن هذا لاك وانت على ظنك إنك مكمل هو يدوجي الرفع فماذا لن أنت الإمام وهذا المأموم بنيت على غالب ظنك قلت على كملت أربع هذا أغلب ظنيك وسجدت لسهو المأموم يعرف أنك غلطان وأن باج الرفع فلا يتابعك بل يقوم ويأتيه ركعة أسلامه يتلق ماذا؟ ماذا؟ هذا ما يقوم؟ هل يتلقى؟ هل يتلقى؟ ما يقولون ما ينادي؟ ويعتم به إذنه هو متأكل لكن هذا ما دام إنه ما عنده يقين وأنا عندي يقين هذا الإمام غلطان ولا عنده مجيء أكثر منه عنده من الذاكرة وعنده من شم ما انا اعرف انها بجرتها انه على غالب غالب انا اعرف بجرتها كان يعرف ان, إن المعمومة الغلطاء انه اذا كان عنده شخص ترد جب العبري منتابر اما اذا كان انه غالب على ظنه فأرومه تعب ويهذا تقدم في أول باب ولم يجزم بصراع بنفسه ويهذا قال وإن شبأ به في قتال مفهومة أن إذا لم يشبه به إلا رائد ما قبول خبره لا بد أن يذنين كيف أردت؟ إذا كان من المعنومة يجب ماذا؟ إذا كان من المعنومة إلا أم المعنومة إذا السبت حنه هو لم يرجع دي مالي السبت حنه هو يرجع دي مالي يتهابع إذا كان على التفصيل اللي ببط وإذا شنه مجمج يهد ما يطيب السفارة ما يطيب السفارة لم تذهب السفارة لكروة لا ماذا إلا ما يرجع إلى كروة لا يرجع ما يطيب السفارة ما يلزم هكذا طول واحد طاله كم عنده يارفين عنده الشيك و لا يدني شي واصدق جوازته ده تاكيدنا واتكيدي وانا اغلب ظني ان القطه ما ناكلش تمام عدد اصحاب الجول هنيرجع على جول بل عزيز على بالي لا عزيز طب بعد معنى الائتمان فاذمنما جوئ الامام جوئ عليه فإلى كب كبروا هنا تقتضي التركيب بالاتصال وإلى ركع فالكوع وإلى رفع فأقاشني الله لمن عندك تقول ربنا ولاك الحمد يعني أن افعالك مرتبة وقوع... مرتبن وقوعها عقب أفعال إمامك أما إذا علمت أن إمامك أخطى مثلا وتعرف أنه سلم عن نفسك وأنت واحد مثلا تنبهت ولا يرجع إلى قولك فتقوم تكير فتقوم تكير حتى ولو كان مع الجمع إذا فيقتلت يقين من الإصلاة فلا يربح ما أمموا والله بما آتى لي مامه جيد تسلمينا وماتى بما قدني وسجد وتسلم وين شك دفننا في الاولى والثانيه جاءم بالثانيه لانه متيقن واذا شك هل دخل مع الامام في الرجعه الاولى او الرجعه الثانيه جعلها الرجعه الثانيه سبحانه يأتيه بركعة لأنه هو متيبتع ماذا دخلتنا وقال لي ماذا؟ قلتا والله ما أدل في نفس الصفات هل لي بهاته ولا ركعتين؟ ما أدل هاته ركعة؟ يقول لي ركعتين لأنه هو متيبتع لا. <تصفيق> لا. أو وإن شكتنا مدرة لنا مراجعاً أرفان لما مراجعوا قبل إدراتي مراجعاً أما لما تجد فيك الركعة لأنه شاك في إدراكها ويسرد الزهو شك هل أدرك الإمام في الزفور أم لم يدركه نقول لم تدركه لأن الأصل أدم إدراك الركعة ولكن عليك سجود سهو لأنك أديك جزءا من صلاتك وأنت متردد في مثاله جئت والإمام رات جئت أشتعجي لما وقرت في الصف كبرت وإذا الإمام يقول الله لمن حمد وأنت هويت للغفور بقي عندك حيرة والله ما أدنى هل وصلت يدايا ركبتي قبل أن يقول الله لمن حمد أو لا لأن الظكور الذي يجه الصلاة ويعتبر أن المأموم أدركه مع إيمانه قالوا هو أدنى مجن في أن تصل يداك ركبتيك فإذا وصلت يداك ركبتيك فتكون راكعالي متوسطة في الحلقية ولو لم تأتي بتشبيه إلا بعد الرفع فأنت مدري كل الرفع بكل عام حتى ولم تؤدي الواجب إلا بعد لأن مشابقة الإيمان في الأقوال أو التأخر عن في الأقوال لا يضرب أشبه ما لو قرأت الفاتحة قبله أو قرأها قبلت أو قرأت أكثر من لا, لا يؤثر إنما ليؤثر الأفعال وما دام أنك اجتمعت معك في جزء من الوقوع قبل أن يرفع فقد أدركت الرتعة ولو لم تشبه إلا بعد الرفع نظراً إلى أن متابعة الإمام في الأقوال غير مشروطة لا يمكن التحرج منها فانت لا تبني هل قرأ إمامك أو ما قرأ ذاته على ولا شيء مثلا القرأ قبلك هذا لا يؤثر لكن المسلم نشأله الآن فيث ولإمام في الركوع هويت للركوع جثم الله لمن كان لكن عندك شك هل أدركت الركوع قبل ان يرفع الامام او انه رفع ولم تدرك الركوع نقول لا لم تدرك الركوع اذا بد من قضاء ركع إلى ركعة الى سلم الامام وانما تأتي بذك التي شبكت بها فتسل السهوء ايضا لانك سهيت هل ادركت الامامة الركوع او لم تدركه اديك جزءا من صلاتك وانت متردد فيه اوالي ما أدركه المسكوك هل يعشغر أول خلافة مع الإمام أو يعشغر آخر هذا عدد من طول العريف هذا يأتي درسات الجماعة ما أدرك فصلوا وما فاتكم فأتموا وما فاتكم فأقلوا فأذكروا يعني ما. وإن أبي بكرا أبي بكرا وهو أحبسا خيبا حياري بقى. موجه. موجه موجه نقول ما عن الرسول وان رسول ايه محتاج موجه اقول ما ثبت عن الرسول ناخذ بالقبول والتسليم ما يحتاج الى توجيه نقول له ما ينبغينا يركع ما ينبغينا قبل يرسل لا يركع حتى يقف في الصف لكن الرسول قال لسادك الله ولا تعود ولا تعد الى ان تركع دون الصف ثم تمشي الى الصف ولا يمر به بقضاء الكبتاه هذا مستحب <تصفيق> عند الرسول ومن شك في ترك ركن فاستقم ما دام انه شك هل جاء بذلك الركن او لم يعكي فالقاعدة ان الاصل عدم المجيء بذلك المشتوك فيه فإن ترى في اقراءت صارت بدلا عنها نعم فما تقدم نعم. ولا يسجد للتاول تكيب ترتواجد فتسويح وسوع ونحوه نعم أو لشكي في زيادة إلا إلا تكفي في زيادة واقتبع لها لأنه تكفي فضل منه بالسجود والأطلو عدمه ولا يشد لشكي بترك واجب مثلا شكيت هاي شبحت بالرقوع أو لم تشبه أو شبحت بالسجود أو لم تشبه لا شيء عليه ما دام عن الشك ف... فالواجب هذا الذي من واجبات الصلاة والمشكوكين وإن كنا أن الأصل قرق ما شك في فعله ومع هذا قالوا لا يشكوك وش هذا سؤال نقول هذا خلاف القائدة تقدم لنا أن من شك في عدد الركعات أو شك في إدراك الإمام في الركوع أو شك في ترك ركم فالأصل عدمه ويشتد للشكل وهنا قالوا لا يشتد لشكه في ترك واجب أما نعلّينا بما تقدم قلنا أن الأصل عدمه نحكم بأنه ما جاء بهذا الواجب إذن عليه سيشاوه هل هذا التناقض؟ <تصفيق> ها؟ بالقول هم لا يسجد لشكه في ترك واجب مره ما يسجد. ما دام ان الشك في ترك واجب بالاصل عدمه شبينه <تصفيق> في التكواعده قناه البدايه الشكل الشكل اذا اذا حقق التكواعد في الانكلام الان كلامي لا شك في التكواعد الفعل وما فعل يعني مشع في شكل ما اذا التكواعد في الانكلام هذه هذا السؤال نقول إذا شك في فرق واجب كمن شك في تسبيحات الركوع أو السجود هل جاء بها في ركوعه أو جاء وهل جاء بتسبيحات السجود في سجوده أو لا عند الشك قالوا إنه لا يسجد للسهول ونحن نقول ما دام أن الشك الأصل عدمه كما هي القائدة ليه ما يفشيه اصل انها اتب اما نقول فيه منشك في تركي واجب فتجع في تركي روك فكترك ومنشك في عدد الركعات يعقل بالاقل فارق بين الرقم والواجب هنا اتب فالاصل انها اتب اتب التشفير انا اتب في النامم او النامم لا توقف موجب عمل له نامم هذا به نامم مقرر قالنا يا نامم هذا القول الاخر انه يشهد وصححه السارع وغيره بناء على القاعده يشك في ترك واجب أما يقولون لا يسكد شكه في ترك واجب ولعل ذلك والله أعلم بمعظم أن المتروف واجب وهو المشكوك في ترك واجب ويجبره أيضا بما هو أكثر منه وهو سجدين فيكون المجبور به أرقى وأكثر من المجبور من المجبور من مجرد تسبيح تجعب الظكر لكن فيجبره بما, بما لم يشاويه أدر يشاوي بل جبره بما هو في الحقيقة وهو فجت ثم ربع ثم شجت ثم فما دام أنه مشكوط فيه ولن يكن متأقناء فلا مع أن الأصل براءة ذمته من ذلك السجود الأصل براءة ذمته من سجود السهو هذا هو الأصل فما تعارب عندنا الأصل وهو أنه لم يؤدي هذا الواجب لأنه مشكوط فيه هو الأصل براءة ذمته من زيادةٍ في الصلاة وهي سجدة السعود فتعارض هذا وهذا فقالوا لا يشكر بشكه في ترك واجب نظراً إلى أن المجبور به أعلى وأكثر من المجبور إنه وهو التشبيع ونظراً إلى أن الأصل ضراءة ذمة من ذلك السجود لا يكن لا يكن يا اخي كان قريبا يسجد وهي طال البشري يسجد او شك في سبب وجود السجود ولا لا يسجد اذا شك في زياده الا ان يشك فيها وقت البعث ان فيها وقت البعث هذا يس وان كان الشك عقد البيع وعقد الفراق لا يترتب عليه ها نقول ان اصل عدم الزياده وقت ما. ما. ما. ما إذا كان وقت البيع وادى جزءا من صلاته وهو شاطئ بيع فهذا يجوز ان بيع نفسه بنفس يجبره يجوز نعم نعم فما انت كان عقد الفراق ما أتوقف. لا أثر للشك ماذا نرى فَإِنْ شَكَّرِي أَذْمَاءِ الرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ أَيْ الرَّابِعَةٌ أَمْ خَامِسَةٌ فَجَدَ لِأَمْ أَوْ أَزَّاجُ الْأَمْ لِلْصَلَاطِهِ مُتَرَدْدًا بِي كَوْنِهِ مِنْهَا فَذَٰلِكَ يُضْعِفُ إذا... يصلي الرَّكعة الأخيرة ولا في شك هل هو في الرَّابعة او انها خامسة ما يدري تنذكر انها رابعة تنذكر انها رابعة ولو تنذكر انها جال صليتها انت الان في الرابعة عليك شك هل هي رابعة او خامسة ثم جال الشك وتنذكر انها رابعة قالوا تثبت لانك اديت جزءا من صلاتك مشبوكا فيك وهذا الشك يُرعِف الني حين اذن <تصفيق> لأنه ودى جزا من صلاته مترددا في كونه منا وذلك يجف النيا ومن شك في عدد الركعات وبنى على اليقين ثم جال شك وعلم أنه مصيب فيما فعله لم يسبب وليس شك في عدد وبنى على اليقين ثم جال الشك قالوا لا يشتود فرقا بينه وبين المشألة التي قبلها فالمشألة التي قبلها شك فالرابعة والخارجة قالوا يشتود هنا شك في عدد الركعات على اليقين ثم جال الشك قالوا لا يشتود وش الفارق بين المشألة يقولوا أولا أنت الآن في آخر الصلاة الكتعة الرابعة 5 yeahlar هل تخامش أو في الرابع جعل الشيط في الرابع قل هو وكشف الثانية ما كدري هل ان انفل... انفل... انفل... أوربع أو نقول ابن عليك 3 جال الشيط مثلا صرتها في الرابع قل هو وكشف اصبر الله بتعني مشاكل قال ثانها في لا لا ليش طب صلش طب صلش ركعه لا يمكن ما تذكر الخامسه شك انها في خامسه او رقم الخامسه من نصابها جعل ما يشك لو تعمد مضره الصلاه اا وصام شاك هل هي او خامسه فشك انها خامسه شك في زياده تغسل الصلاه ثم جاء الشك قال ينفي النيه تعالى يقول شاك ان انا شك في عدد ركعات وبنى اليقين ثم اترعنا أنه على صواته ولا فيها الجال قالوا شك جال وهو ما عندها ما هناك شك خارج عن الصلاة فإما رابعة وإلا ثالثة كل صلاة وله بخامشة حتى نبول خامشة خارج عنها وليست من هذه شيء لكن بنى على اليقي كما أمر واترع على صوات ما هناك أمر جائد من شعنه يبضل صلاة عنده كان مردًا من أول الصلاة لا تبع الإمامه إن فاعل الإمام على مأموم إلا تبع الإمام يعني أن دخلت مع الإمام من أول الصلاة نشيت أشبيحات الركوع أو نشيتك تشهد الأول نقول ما عليك تتحمله عنك الإمام وتعبشني الشهو ونقول لا ماذا منك دخلت مع الإمام من أول الصلاة فهذا الذي وقع منك شهوة بترك واجب فهذا لا سجود عليك لأنه لأن صلاةك مرتبطة بصلاة الإمام وهو شهو المأموم يتحمله عنه إمامه نعم كما يكون أدرس مع الإمام هل يفتج هذا؟ هذا نعم يفتج هذا يفتج يفتج بالنسبة هذا يفتج إذا كان يفتج مع الإمام أو يفتج مع الإمام ولو كان مع الإمام يفتج مع الإمام وفي من فرده القرآن لم يطلنا من تشهدهم ميتم مضيقا مبعد سلامي نامي رجع فسجدناه فذلك فلو كان الإمام لم يسجد للشهو إلا بعد السلام سلم الإمام أنت أكلم التشهد مثلا سلم الإمام جمسة سلم الإمام وقمت بسرعة ومساجد للشاهد لأنه أراد أن يفتد عقل السلام لما أفضليته قبل السلام طب جاءوك تشير معه ولو كانت بجد بالتنام بجد بالتنام بجد بالتنام بجد بالتنام بجد لا يسلم الله معناها أنت مأمور دخلت مع الإمام في أول الصلاة الإمام على السجود شهد وراى ان ان يسلم نصير عاقب السلام وشهد وسلم الامام مصلى التحت مع الامام لما داود الامام السلام عليكم ورحمه الله سلام عليكم ورحمه الله وسلم تنهى حسب كبير اكثر من أكبر. كبر الامام يشير الشهود اني اقول لك دفعه انا قلت اقل شيء ولا لا يقول لك اكتب امشي معي معنا هذا هو المعنى هو لا هذا القرآن في أفضل الشرعة في هذا ما يريد المشروف ما يريد لا يتعني شرع بالقرآن لا هذا البحر المعليم عنه من أول الثلاثة لا نسلق لبع الجار تحتهم إلا مثل الشرعة إذا كان عاد مشبوك مثلا وسلم الإيمان ويريد أن يسلم عن نقص أن يسفد السابة السلام وعند شفيتك ركعة بحشتك تجيب الركعة وكان ما بعد انتقابت قائمة فارجع وتشب معا وإن انتقابت قائمة فلا ترجع وإن شرأت ذلك الله فحرم الرجوع لأنك أنت مشبوك ونظرمت التقريمة فلا تكناف وخدو مذقوق وخدو مذقوق فلما هو ويشد مشقوق كلمه مع امانه شهوا مثاله هاتك وجع ان مع الايمان وادرك مع ثلاث ركعات جلس جنان للتشهد سلم عليكم ورحمة الله, ورحمه الله السلام عليكم ورحمة الله. سلمت مع ثاني انتبهت هن عليك ركعه لمتى تجي بالركعه هل تشهد نقول لك نعم اذا جبت الركعه اخشي للشوع لانك سلمت مع الامام وسلامك هذا في غير محله السلام لا تستمر <تصفيق> تلم شهو يقول له ابن علي ركعب تلم مع الإمام شهو وانا ارى ان جميع سجود الشهو يكون قبل السلام ولا, ولا يتأكد من شيء بعد السلام يعني بقل لي اذا كم صلاة يجب قبل اي شيء ماذا هو الاولى وانما خلاب كنوا مجمعون على جواز هذا لكن خلاب أبدا لكن خلاب أس الأفضلية اذا كان سجوده عن نقص أو بنا على غالب ظنه فيكون شجوده عقب السلام ولكن الأولى يكون غشة أن يكون من المأمومين مخالغة أو يقول الإمام شهر معاه ما يوافقون أفضل اضطراب ونصلي السلق والسلام أولا لكم أولا سيدة ما فينا ما فينا يقول النبي ما فينا يقول النبي اللي الرسول ما فيه ان النا... من معروضنا سجده صلى الركعتين سجد المشاء سجد المشاء ابلغ ايشان الا جاء في الروايات انه سلم ثم سجد هذا من روايات المشي وبعضها ان السجد اولى من المشاء في الروايات دواية... دواية... في روايه في البخاري هو الدكتور هو يقول انه والله أنه يجب أن تسلمت وعن يسكني السهوة أم أنت على يميني أتم تسلمه المسجد أو أسلم لا مان. لا أسلم ما بعد ما أسلم واسلم لا لا لا كنت أتركو وتشلم ان شاء الله نعم وما لجاك مصطر يبكي بعد يبكي لا أسلم لا أسلم قبل أي ولو كان جيادة ولو كان جيادة ولو يجرى كله في الأفضلية ثم أيضاً اللي قالوا بالأفضلية احتلفوا لأن بعضهم يقول الذي يسجد عقب السلام وإذا كان سجوده لسه عن نقص أو أنه بنى على غالب ظنه وبعضهم يقول إذا كان هناك زيادة وبعضهم يقول إذا كان السجود عقب السلام فيجلس في في التشهد ويقرأ التشهد ويتورث ثم يسجد ثم يسلم في حديث عمران بن حسين وعبد دا داود الذي خلافه في قلنا قلنا صحيح الحمد ورد لكن ال اللي ورد معروف لكن الخلاف ما يقاش على ما ورد الخلاف فيما يقاش على ما ورد في ما ورد اي شيء حتى يقاشون على هذا فاقتلفوا بالعلة فمن ثم نشأ الخلاف هل لأجل أنه نقص أو لأجل أنه قام خشب في مقدم المسجد أو لأجل أيضا أنه آه... أن... أن النقص يعني أن... أو, أن أو لأجل أن غلب على ظنه أو قاسر الغلبة الظن على النقص بناء على أن الرسول سلم بناء على غلبة ظنه لأنه سلم عن النقص م... مع قوله إذا أصلى حدكم وليتحرص صواه أنه قلنا قلنا أستمد مما ويجب مشبوق سلم معه ساوا ولشهوه مع, مع امامه او في من فرد به كذلك ويجب مشبوق لشهوه مع امامه وفي من الثاني اشتلمت مع الإمام شهوا فسجل الشعب الثالثة في فيما انظرت به في قضاء حالة القضاء فسجل الشعب وإن لم يسجد الإمام للسه سجد مشهوق إلى فرق وإذا لم يسجد الإمام للسه سجد مشهوق إلى فرق فأي يكون على الإمام شجل الشعب والمشهوق متحقق المشهوق إذا أدى ما علي من القضاء واراد ان يفتل فجبل السهو الذي حصل بسبب ايمام هنا وغيره بعد اياسي من سجوده وغير المشروف يشكد بعد اياسي من سجوده فمثلا ان دخلت انتم مؤمون الامام نهض من التشهد الاول تريد ان ينتصد قلنا سبحان الله جلس لما جلش او اشتمر جاء عند السفيد جمعنا شعار من بيشين سوعية سبحان الله امتنع سلم خلال ايه حمنا لشينشين هذا ما اتمنى هل سجد المسيح سجدته مع الإمام بالسفيد؟ ايه غير ما لما لما لا يكتب عقوى قضائي لما شميه إذا كاشه الإمام وشهد مع الإمام وشهد نعم <تصفيق> وتدود الساوي لما تدود الساوي لما مسابعة وليس ساهم تدود الساوي لما متابعة يوشهم للإمام مهم وتدود الساوي لما أي لفعل شيء أو تركي ويتعمده ومنه اللحين كيل للمعنى أو جهلا فما اجبرا والسلام واجب الفريعه عليه الصلاه والسلام وامره به غير حديد والامر الوجوب وشجوب الشهوه كان في المعنى هذه قاعده هامه وما يثب عنده فقرته شيئاً يجب له السجن فمثلاً ترك التشاهد لو تركه عمداً قلنا بطلت بقل يتركه سواء يتأيّن السجن لو ترك تسليحات الفطو عمداً بطلت ترك التكبيرات عمداً بطلت ترك سميع الله لمن حميد عمداً بطلت ترك ربنا ولك الحمد عمداً بطلت فإذا ترك شيئا من ذلك شهوى فإنه يسجده الشهوى هذا مناع وسجود الشهوى لما يبقل عبده بالصلاة إذا تركه شهوا فسجود الشهوى لأجله واجبه ثم قال ومنه اللحن الذي يحلم لا هذا تعبير الشارع قالوا ومنه يمدى على أن في المسألة حلاف يعني إذا كان لحنه يحل المعنى هو شيء يشعر مش مثل فقال مثلا لو قرأ الحمد لله رب العالمين إذا كان قال إهدنا المستقيم بأن قال أهدنا تهوة أهدنا الشراط المستقيم شعور ثم نتقل قال إهدنا الشراط. فعندهم مش هكذا لأن أهدنا عملا يبطلوا الصلاة لأن أهدنا يا ربا هي من الهدية يعني أعطني هدي بروت هذا من أهدنا يعني أعطني هدي الكشوة للدير الشكتاب